شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذكر يا رحمتك مغفرتك والعزيمه على الروش من كل والسلامة من كل إذ والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم لا دع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجه من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم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 اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل الطغاة والمهنين وسائر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطان واصلح ائمتنا وولاه امورنا وايد بالحق إمامنا وولي امرنا اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحه التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم احفظ على هذه قيادتها وقيادتها وأمنها واستقرارها ورخاءها وسغير بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم اصلح احوالهم اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم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 وعلى آله وصحبه